يوم يكون الناس كالفراش المبسوش، يوم يكون الناس كالفراش المبسوش، وتكون الجبال كالعهن المفوش، وتكون الجبال كالعهن المفوش، فأم فَإِذَا كُلَّت مَوَازِينُهُ أَأَن نَّنسَكُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فأمّه هاوية، فأمّه هاوية، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية.